يقول يقول ما معنى يستجمر الاستجمار هو التطهر بغير الماء واضح؟ التطهر قطع النجاسة بغير الماء كمثل الأحجار كمثل الأوراق واضح؟ ورق كمثل الأخشاب مثلا خشبا كل ما يزيل النجاسة بغير بغير الماء هذا يسمى إيه؟ استجمارا والصحيح أنه يستجمر ثلاثة فقط كما ذكرنا في حديث جابر ويجوز الاستجمار فقط أن يكتفي بها عن الماء يجوز أن يكتفي به عن عن الماء يعني مثلا لو أنه استجمر بأحجار بأخشاب بأوراق أو بمناديل ورقية مثلا هذه تكفيه عن الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها عن فإنها تجزئه عن إن جمع معها الماء فهذا أفضل كما ذكرت لك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما نزلت الآية في رجال يحبون أي يتطهروا والله يحب المطهرين في رواية أبو قال كانوا يستنجون بالماء في رواية ابن عباس عند البزار قال كانوا يجمعون يتبعون الحجارة بالماء كانوا يتبعون الحجارة بالماء واضح يعمل استجمار اولا بالحجارة أو بالأوراق أو غيرها ثم يتبعونها بالإيه بالماء فهذا إيه أنقى وأنظف هذا معنى؟, معنى الاستجمار السؤال الثاني يقول هل الريح الذي يخرج من الإنسان نجس الجواب لا لا شرعا ولا عقلا لما لا شرعا لأنه لم يأتي دليل بذلك لذلك الاستنجاء من الريح بدعة محدثة الاستنجاء بعض الناس يخرج الريح فيظن أن إخراج الريح ينبغي منه أيضًا الاستنجاء أي غسل الضبر هذا هذه محددة هذه بدعة فهم هذه واحدة اثنين أن الريح هذه هواء هذه هذا هواء فكيف يكون الهواء يكون نجسا النجس إنما يكون في الجرم إنما يكون إيه؟ في الجرم أي الشيء الملموس إنما يكون هذا النجس واضح سائل يقول هل يجوز التيمم التيمم بالظلط مع الدليل لو سمحت طيب تزوء ليه؟ حاضر وجزاكم الله خير وإياك سيد هذا سيأتي إن شاء الله لكن الراجح نعم لأن الله عز وجل الله قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد في اللغة هو كل ما على وجه الأرض من جبال أو أحجار الظلط من الأرض؟ نعم الحصى الرخام التراب الرمال واضح كل هذا من إيه كل هذا مما على وجه الأرض فنعم أما تخصيصه تخصيص التيمم بالتراب هذا ماذا بالشافعي وأحمد الفرض بذلك أما جمهور العلماء على النوع كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم به وهذا هو الصحيح لهذه, لهذه الآية ولحديث أيضا في الصيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما أدركتنا الصلاة فعندي مسجد وعندي طهوري حيث أدركتنا الصلاة وهذا كلام أيضا عام هذا كلام عام واضح؟ عندي مسجد وعندي طهوري يعني المكان أصلي فيه والذي تحت أنا أفهر به إذا لم يوجد إذا لم يوجد المال سال يقول هل يجوز الأكل من الأطعمة التي تحتوي على دهن الخنزير بناء على القائلة الاستحالة؟ إذا أنت ما فهمت الاستحالة؟ لأن الأطعمة التي تحتوي على دهن الخنزير دهن الخنزير موجود لازم فيها لم يحيلوه بشيء إنما هم يضعون الدهن ثم يضعون الطعام ووو إلي أخيره أما الاستحالة هي استحالة عين الدهن بإضافة أشياء تزيل عنه اسم الدهن مطلقا واضح؟ بإضافة أشياء تزيل عنه اسم الدهن مطلقا يضعون كيمويات ووو إلى آخيره بحيث أنه أزيل عنه اسم اسم الدهن أما الدهن حينما يضع في الطعام هذا ما زال موجود أي موجود الدهن واضح يقول أحسن الله إليها صلاة المرأة في بيتها دي يستلزم عليها ستر قدمها لا هذا شرط هذا شرط من شروط صحة الصلاة النبي عليه الصلاة في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار حائض يعني بلغة المحيط بغير خمار كلمة خمار يعني تغطية الجسد كله واضح هذا الكلام فينبغي عليها أن تسطر قدميها إما أن تلبس جورب إن كان هذا شاق عليها فلتلبس شيء زيله طويل جدا حتى إذا ركعت أو سجدت لم تظهر القدم وهذا شرط في صحة الصلاة كما ذكرت له الصلاة المرأة في بيتها اللي عليها سطر قدميها إيه اللي تحت أنت بقى صاحب السؤال صفة الصلاة إيه؟ جالسا مع الدليل كويس واضح أن المحاضر الأولى أثرت كل سؤال مع الدليل حسن تبارك الله فيك نسوى الله أن يكسر أمثالكم يجوز الصلاة جالسة جالسا يجوز في الفرد بشرط إذا ما كان يستطيع لذلك حديث عمران حسيني في صحيح الأمام البخاري صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا وصلاة في النافلة يجوز مطلقا أن يصلي جالسا ولكن له نصف صلاة الإيم القائم كما في حديث أنس لكن كيف يصلي وهو جالس بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما في عدة أحاديث عندك حديث الأذرواء الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر وعندك حديث رواه النسائي من حديث أنس وعندك حديث الصيحين من حديث عمرو بن ربيع ثلاث أحاديث أما حديث عمرو ربيع هو الصراحة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على بعير يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة واضح؟ يبقى الحديث فيه إيه؟ فيه عدة فوائد أولاً قال كان النبي عليه الصلاة يصلي على راحلته يبقى الصلاة النفلة يجوز على الإيه؟ على الراحلة ممكن في العربية وأنت ماشي يعني مثلاً أنت دلوقتي في الصلاة المغرب وكنتوا مستعجلين جدا، وطلعتوا الكبتل العربية على طول. ينفع يصل الفسار النفلة، آه، أو نبي عزمه كان يصلي على الرحلة. ولا ده خاص بالجمل. هالعربيه برضو رحلة، مفهوم؟ دي واحدة، اثنين بيقول قبل أي وجهة توجه. يبقى لا يشتغل في العربية القبل، مفهوم؟ ممكن القبلة كت كده. وأنتوا مشين بالعربيه كده. آه، أصل أكبر أصل. لكن ننظر الأول هل في ال... في ال... في النعل النجسة والملاءم. واضح الكلام إن لم تستطع أن تزيلها فاخلع النعل وصلي هكذا إذا كان فيه نجاسة إن لم يكن فيه نجاسة لك أن تصلي فيه مفهوم يبقى ليس هناك قبل قبل أي وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك فيه في المكتوبة يعني النافلة بمشيئتك ممكن تصلي جالسة أما في المكتوبة ليس ليس بمشيئتك واضح هذا طيب ثانيا قال يومئ برأسه بذلك خلاف أكثر المسلمين لذلك حينما أكثر المسلمين لا يعرفون صلاة النبي عليه الصلاة غابوا عن هذه المسألة بعض الناس يجلس يصلي, يصلي بالجزع بالجزع يعني يوم يومئ بظهره كده يجيب ظهره آخر حاجة لا هذا هذا خطأ هذا غير صحيح النبي عليه الصلاة كان يعمل إيه؟ كان يومئ بالرأس الإيماء يكون بالرأس يعني الركوع يخفض شيئا السجود يخفض أكثر بالرأس فقط أما الإيماء لا يكون في اللغة بالجزع مطلقا حينما يكون بالجزع يكون ركوعا لا يكون إيماءاً. هذا هذا الكلام. إذن الصلاة جالسا جالساً إيه؟ يكون بالرأس فقط. ده أنا رأيت في المساجد عجب. ممكن بعض الناس هو يروح عملي قاعد على كرسي يروح عايز يجزع ولا حاجة يروح عملي ذكي. إيه إيه كلام. إيه ما هذا الكلام يروح عمل كده مفهوم هذا من الجهل الناس بيصلوا بعقولهم مفهوم هذا الكلام أو بعض الناس مثلا رأيتوا بعض الناس بيحطين أمام ال الجماعة اللي بيصلوا بالكراسي زي مثلا مصورة ولا حاجة بقربة رؤوسهم حتى إذا سجدوا يسجدوا إيه يعني يسجدوا على كده بدل الأرض يعني واضح هذا أيضا جهل ناس الله سبحانه وتعالى ده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأدراويه من الترميز من حديث أنس رأى رجلا يصلي على وسادة وهو جالس يعني هو جالس ما استطيع أن يسجد فراح جاب وسادة مخدة يعني كده وحطها ايه على فخذيه عشان هم يجي يسجد مش عارف يسجد فهي حطت نغوي عليها النبي عليه الصلاة قال فنزعها منه شوف كلمة فنزعها مش خدها منه لا فنزعها منه واضح وبين له أن يصلي ايماء بواسك نفهم هذه هي ايه مسألة الصلاة بالجالسة هل الاستجمار يجزي حتى في وجود الماء؟ نعم حتى في وجود الماء وحديث عائشة عندك الحديث الادراو أحمد النسائي وابو داود الدراكتني من حديث عائشة في الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستجمر بسلاسة أحجار فإنها تجزئ عن تجزئ عن مجزئة واضح هذا الكلام؟ نعم له لاه يومي برأسهم لأنه لو كان لازم اللي كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ينزل مع البعيد لكن يومي به يومي برأسه, يومي برأسه. لا يومي برأسه إذا كان إذا كان جالسا على الأرض عايشة كمن في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فلما رمى اللحم يعني النبي صلى الله عليه الصلاة كبر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا فإذا ركع يوم برأسي فإذا السجد كان يسجد على الأرض لكن في الحافلة في, في الراحلة لا ممكن يسجد على الأرض إيه استطاع نعم ليه في الصلاة الإيه صلاة المكتوبة لا ما نتكلم في الصلاة المكتوبة لا في الصلاة المكتوبة الذي تستطيعه افعله في الصلاة المكتوبة ما تستطيعه افعله تستطيع تصلي ايه ما معرفش صلي واقف صلي قاعد معرفش صلي قاعد صلي نايم ما معرفش صلي نايم على ظهري صلي على جنب واضح صلي على على جنب ما بعرفش اصلي ارفع ايدي وخلاص ما ترفعش ايدك اقرأ فقط مفهوم هذا الكلام اقرأ فقط مسألتي بيرمشعني والكلام ده لهذا غير صحيح إذا سقطت الأقوال الصلاة أقوال وأفعال إذا سقط الأقوال والأفعال ما يستطيع أن يتكلم ما يستطيع أن يحرك شيء سقط عنه الصلاة لا يكلف الله نفسه إله سال يقول أحسن الله لك هل... هل الكلب نجس الكلب على ثلاثة أقوال له الليل منهم من قال بأنه نجس كله وهذا ماذا بالشافعي منهم من قال بأنه طاهر كله وهذا ماذا مالك وابن المنذر وابن حزم وهذا الذي رجحه ومنهم من قال بأن لعابه فقط هو الذي هو الذي نجس وهذا مذهب ابن ثيمية رحمة الله عليه لما قالوا لأن النبي عليه السلام قال إذا ول الكلب فنان أحدكم فليركه ول يغسله سبعا ولاهنه بالتراب إذا ولغ الكلب إذا معنى ذلك أن الولوغ أن النجاسة إنما صارت في الولوغ فقط لأنه قال فليغسله واضح لكن الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا يستلزم من الغسل النجاسة لأن أن الله قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فلا يستلزم من الغسل النجاس هذا أولا ثانيا أن السبع غسلات لا يستلزم منها أيضا أنه يكون نجس لأنه قد يكون تعبديا كمثل أنك مثلا حينما قال النبي عليه وسلم في حديث أم معاطية حينما توفت ابنته زينب فقال النبي عليه وسلم اغسلناه ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك واضح يبه هذا غسل ايه تعبدي واضح ولا قائل بأمر النجاسة إنما هذا للتعبد واضح أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليريقه وليغسله سبعا ألي فليريق الماء هذا ذل على أن ولغ الكلب اللسان فقط هو النجس كما يقول ابن تيمي رحمه الله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فكلمة طهور هنا لا يعنى بها أن ضدها النجس لما؟ لأن كلمة طهور في اللغة النظافة في اللغة النظافة, في اللغة النظافة هنا الحقيقة اللغوية قدمت على الحقيقة الشرعية مع إن الأصل عدم يعني الأصل إن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية إيه الحقيقة الشرعية تعريف الطهراء إيه لا ده نايم الكمبيوتر اللي عيد دامش تعريف الطهراء إيه رفع الحدث وإزالة النجس واضح هذا تعريف اللي مشايخ تعريف الطهار. واضح الكلام؟ رفع الحدث وإزالة, وإزالة النجس. هذا تعريف الطهار. هذا شرعاً. واضح؟ استلاحاً. لغة الطهارة هي النظافة. ما هذا الكلام؟ الطهارة هي النظافة. لذلك طهور إناء أحدكم. نظيف إناء أحدكم. لكن لا يستلزم منه أن يكون نجسا بدليل أن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري معلقاً وأبو داود وأحمد أن النبي عليه السلام قال السواك طهارة للفم هل كان الفم النجس لا أي منظف للفم فهنا الحقيقة اللغوية واضح لأن ليس هناك دليل أصلا لأننا ذكرنا أن الأصل في الأشياء الطهارة مفهوم فهوم فالأصل فيه لعاب الكلب في جلده في جسده أصل في طهارة حتى يريد دليل بالنجاسة أما العدد سبع غسلات هذا لا يستلزم منه نجاسة لأن هذا إيه؟ هذا أمر تعبدي كما ذكرت لك في غسل المي يغسله ثلاثة أو أكثر من ذلك فهل الغسل هنا للنجاسة أم تعبدي إنما هو إنما هو تعبدي واضح هذا الكلام لذلك الإمام مالك أيضا احتج حديث عليه بن حاتم في كتاب الصيد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك فسمي الله وكل والكلب هيجيبه بإيه مسكوا بديلو يعني هيجيبه فين هيجيبه الفم <تصفيق> إيه ملكه ويجيبه فمه ولا يجيبه مسكه فيه هجيبه يعني الديليفري بيده ولا يجيبه بقه هجيبه بقه إذا نعلم من ذلك أنه ليس ليس ناجسة واضح الكلام أضف إلى ذلك أنه يجوز الاقتناء اقتناء الكلب إذا كان لضرورة إذا كان لحاجة عندي مصنع عندي بيت عندي أرض أخاف عليها واضح معلوم أنك ستبشر هذا الكلب ستباشر هذا الكلب فإذا كنت ستباشره وأبيح لك اقتناءه فعلم أن ذلك أيضاً دليل على أنه ليس بنجس وهو من الطوافين علينا من الذين يطوفون يعني في الشوارع يطوفون علينا والنبي عليه الصلاة والسلام حينما في حديث عند الخمس من حديث كبشة بنت كعب بن مالك كانت تحت ابن أبي قتادة دخل عليها أبو قتادة اللي هو حماها واضح؟ فدخل عليها أبي قتادة قال فوضعت له الوضوء بتوضيه يعني شوف دلوقتي حال النساء مع الحمى إيه نسأل الله السلام على العافية فبتوضيه فجاءت هرة لتشرب من الإناء فأصغى إليها الإناء اللي هو بتوضى إيه اللي هو هضى منه فأصغى يعني مال لها الإناء عشان تشرب كويس فنظرت إليه نظرة تعج فقال مالك يا ابن أخي مالك يا بنت أخي واضح بنت أخي عند العرب يعني إيه ممكن واحد صاحب يقول له يا ابن أخي واضح لأن أبوه أخو في الإسلام فقال مالك أتعجبين يا بنت قلت بلا يعني إزاي بتميل لها الايه الاناء وانت منه فهي ظنت ان هي نجسه فقالت ان فقال ان رسول الله قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوفت اذا هي من الطوافين واضح اذا علم كل من يطوف علينا انه انه ليس بنجس الفاره الفار يعني هذا بيطوف هذا بيعشش في البيوت مش بيطوف صحيح ولا؟ واضح الكلاب هذه تطوف القطط هذه تطوف واضح هذا الكلام الذي تسمى بالعرسة هذه تطوف إذا كل ما كان يطوف فالأصل فيه ايه الأصل فيه الطهار لأن النبيع السلام علل منصوصة قال إنها من الطوفين عليكم و ومما يطوف الكلاب مفهوم هذا الكلام نسأل الله سلامة العافية بيع الكلاب والتجارة فيها ما حكم مكسب وحرام حرام بيع الكلاب هذا حرام. عندك في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب قال كسب الكلب خبيث وكسب البغي خبيث وحلوان الكاهن يبقى كسب الكلب خبيث يبقى لا يجوز بيع الكلب ولا يجوز بيع الهرة كما في حديث جابر أيضا في صحيح مسلم مفهوم إذا لا يجوز لا يجوز بيع بيع حرام ما ينبغي ذلك إلا إذا اضطررت لذلك في كما ذكرت لك. حراسة بيت حراسة أرض حراسة محل فأنت مضطر لذلك فيأسم البائع وأما أنت لا تأسم لأن الأصل أن كل من كان عنده كلب يبذله لمن يريده أي يبذله أنا ما, ما أحد مثلاً عنده كلب هو لا يريده موضح الكلام ولكن فلان هذا يريد عنده مصنع ولا عنده محل ولا عنده فيلا ولا عنده بيت عايز مثلا يحرس أولاده ولا حاجة مفهوم عايزه حطه على مبي البيت مفهوم فالأصل أقول له أقوله أخذ هذا واضح؟ كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه أين الإصار وأين المحبة في الله وأين الأجر في الله عز وجل وهذا يقع ليس لا تكل بلا هذا لا, لا. لا هذا يقع هذا يقع يعني بعض الناس يتصل بي يقول لي ما في عندي كلاب مش عارف جالي من بره كذا كذا كذا وانت وأنا سمعت المحاضرة بتاعتك أن أنت بتقول الكلب حرام في كتاب في البيوع وأنا مش لن لن أخذ هذه الكلاب فلو عرفت حد مثلا يحتاجها يتفضل يجي يأخد مجرد إن سمع بس في بعض الناس كده يعني قزام الله خيره يستمعون القول ويتبعون أحسن مجرد بقول لي أنت ما ممكن تعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها لكن أول ما سمعت إنك بتقول النبي عليه الصلاة قال كذا وكذا وكذا وكذا خلاص أنا انتهت المسألة عندي كل الكلاب مع معين الكلب غالي جدا الكلب كان جايب ستة آلاف جنيه كان جايب ستة آلاف جنيه والخلاص ممكن لي خلاص يعني عنده أمر النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كلام منتهي استجابة نساء الله السلام رعا فيه يا الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول السلام عليكم أحسن الله وليكم ما تقول في الككولة وبعض أنواع اللبان يدخل بها لحم خنزير فهل بذلك تكون تحولت لأي حكم آخر كانت عليها تبقى لقاعدة رد الاستحالة والله هذا هذه دعاوة هذه دعاوة الأصل في الأشياء الطهارة واضح ولا يحكم الإنسان على الشيء بالعاطفة يعني إذا قيل هذه فيها كذا وهذه فيها كذا ما الدليل على ذلك واضح الأصل أن المتخصصين في ذلك هم الذين يقولون ذلك متخصص في ذلك هو الذي يقول بذلك وهذا المتخصص له أمر في الدولة وله شأن في الدولة واضح يقول كذا وكذا وناس, وناس مثلا في مهنته يوثقونه يعني مثلا عنده شهادات إلى آخره فيقول والله هذه المسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا وأتى بالأدلة على ذلك أما أن يسمع ويقال الأخ الفلاني بيقول لك دي فيها كذا وفلان يقول فيها كذا هذا لا يجوز لأن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام كما يقول الشيخ معثمين رحمه الله عليه تحريم الحلال أشد لما قال الشيخ معثمين قال الشيخ معثمين رحمه الله عليه لأن الحلال كثير الحلال أكثر من الحرام فمعنى أنك تمنع الحلال بحجة كذا وكذا وكذا, وكذا هذا فيه مشقة على على الناس فكون أن تقول هذا لا تقول بالعاطفة بأن هذا يصنعها الكفار ويصنعها المشركين وما زال المسلمون يتعاملون مع المشركين ولكن إذا ثبت أن هناك شيء بعينه فيه محرم أو فيه كذا أو كذا أو كذا فهنا, إيه؟ فهنا يمنع إذا ثبت أما الدعاوة في زمن الفتن فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال, وفلان قال, وفلان قال لا هذه لا تصلح دليلا واضح لا يصلح أن فلان قال لك بيقول وده بيقول من الذي قال واضح كلهاته ايه برهانكم إن كنتم صادقين وبرهانه في هذه المسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأهل الذكر هم المتخصصون في ذلك ليس أي أحد مش واحد مثلا ليس طالب علم مش عارف في كلية ايه يقول في المسألة دي لا لازم رجل ايه كبير متخصص مع شهادات في هذه المسألة فيقول لنا يخرج لنا بشهادة موثقة واضح يقال بأن هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا إذن هنا يستجاب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم نعرف على بدون ذلك لا يصح الحكم على الأشياء بالأقوال فقط وهذا هذا الكلام وجزاكم الله خيرا وألقاكم بإذن الله عز وجل السلساء المقبل بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله. يوم الجمعة إن شاء الله أصول السنة لإمام أحمد بعد خطبة الجمعة في المونيوم